بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيل من من خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى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 وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ <تصفيق> وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَآهُ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هدى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 فَاعْبُدْهُ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِهِ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ فَلا يَصُدَّنَّكَ عَنَّا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرَدَّى وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنبي ولي فيها مآذب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى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 واحلل عقدة من لسان يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدذ به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا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 فَنِقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِ لِيَأْخُذْهُ عَدُوٌ لِّي وَعَدُوٌ لَّهِ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ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 الذي جعل لكم الارض مهدًا وسلك لكم فيها سبلًا وانزل من السماء وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجًا من نبات شتى كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أَرَيْنَا آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى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 فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُم مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِطَكُمْ بِعَذَابٍ فَيُسْحِطَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قالوا ان هذاان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحر وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنَّ كُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى قَالَ بَلْ أَلْقُوا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 فلا أقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذع نخل ولا تعلمن اينا اشد عذابا وابقا قالوا لنؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا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 انغه من ياتي ربه مجرما فان له جحنا فان له جحنا لا يموت فيها ولا يحيى ومن ياتني مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلا جََّ تُعَدِنٍ تَجرِرِي مِن تَ تحتْأَنْهَار خَالدينِينَ فيِيهَا وَذَلِكَ جَزَ أمَنْ تَزَكَّ وَلا قدَدَ أَ حَينَ إ مسَاء أَنْ أَسْرِ بعبادِي فَمرِْ بِ لَهُمْ طرَيقًا فِيبَقْنَ بَسَا لاَا تَخَافُ دََكَ وَلَا تَخشَاء فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَقَدْ أَنجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ أَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُطْغَوْا فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحַافِظِينَ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هوى. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا ثم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 قال فان قد فتن قومك من بعدك واضلهم السامري فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم معدا حسنا اف طال عليكم العهد أَمْ أأَرَتتُمْ أَي يَحِل عَلَيْكُمْ وَضَبُم مِرلََبِّكُمْ فَخْلََفْتُم موعذِي قالَاوا مَا أَخْلَفْنَا مَوعيدَكَ بِمَلْكِنَا وَدكِ خُم مِن أَوْزَارًَا مِن زينَةٍ القَوْمِ فَقَدَفْنَاهَا فَقَدَفْنَهَا فَكَذَلِكَ أَقَ السَّامِرِي أَخْرَجَ لَهُم عْجِلًا جَسَدًا لَهُ خوَارُم فَقالَاوا هذا إلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُ سَفَنَسِ أَفَلَا يَرَوونَ لا يَرُْجِعُ إلَيْهِمْ قَوْلَ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ظَنرَو وَلَا نَفَ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 وانظر الى الهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقا لنحرقه ثم لننسفنه في اليم من اسفل انما الهكم الله الذي لا اله الا هو ووسع كل شيء علماً.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 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلِ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلِ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَأَذَرْنَا قَاعًا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يَوْمَئِذِي يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذِي يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ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 عنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمًا وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمًا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلمًا لا نظما وعنت الوجوه للخير قيم وقد خاب من حمل ظلمى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف فلا يخاف ظلما ولا هرمى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 فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ غَادَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَوَ إِنَّ لَكَ أَن لَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى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 سََّ فَصِْ عَ ماَا يَقولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْد رَبِّكَ قَْ طُلُعَي الشَّْمس وَقَبْلَغرُروبِهَا وَمِنْ آنَ إِليْلِ فَسَبِّح وَأَطْرَافًا إن كَارِل عَكَ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبطى وأمر أهلك بالصلاة واصطبذ عليها لا نسألك رزقا